هلا رمضان هلا رمضان هلا هلا رمضان. هلا رمضان. هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان هلا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم أو يكون لك بيت من زخرف أو طاف في السما ليالي رمضان قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين صلاه التهجد ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى وعثك ربك مقاما محمودا من مسجد الدولة الكبير لعام 1429 للهجرة وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم مع الشيخ مشاري بن راشد العفاس في ليلة الحادي والعشرين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ما تيسر من سورة إبراهيم وسورة الحجر كمان وفي ليلة الثالث والعشرين ما تيسر من سورة الإسراء مع الدعاء ولا مريضا إلا شفيته ولا مريض إلا شفيته والآن مع تلك الذكريات الرمضانية أعادها الله علينا وعليكم استواء استقيموا واعتدلوا